أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أن قتلاً على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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته وكأي من نبي fama wa anulima el sabuhum hiisbili llahi wa ma وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا up رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا هُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ صدق الله العظيم